بوك تو داوت تسعة تسعة تنية نسبت ستا ايام الاسبوع ايام الاسبوع بوندونيك. الاثنين الاثنين فتورنك الثلاثاء الثلاثاء الرياضة الأربعاء الأربعاء четверتك الخميس الخميس بيتك الجمعة, الجمعة السبت السبت نداليا الأحد, الأحد. سادمتا الأسبوع الاسبوع دونك دون داليا من الاثنين إلى الأحد من الاثنين إلى الأحد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 شستيا دن اس اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت سدميا دن هي اليوم السابع هو الاحد اليوم السابع هو الاحد سدميتو إيمه سدم الأسبوع فيه, الأسبوع فيه سبعة أيام. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.